من حقوق, من حقوق الوالدين هناك أمور كثيرة إذا أدركها الإنسان فإن هذا يعينه بفضل الله عز وجل على أن يقوم بهذا الحق العظيم أولها أن يعلم ما جاء في برهما في القرآن والسنة من تأكيد عظيم وأجر كريم فإذا استحضر المؤمن والمؤمنه هذا الأمر فلا شك أن هذا يقوده إلى أن يكون من أهل الإحسان والأمر الثاني وهو شأن عظيم أن يستحضر فضل الوالدين عليه وأن يتذكر أنه كان ضعيفا لا يحسن شيئا ولا يدفع عن نفسه سوءا وقام برعايته وعنايته تعب من أجله الأم حملته وهنا على وهن وضعفا على ضعف ووضعته في شدة الآلام ومع ذلك ما إن يخرج إلى الدنيا حتى تحتضنه وتأخذه على صدرها ويدر حليبها وينساب لترضعه مع أنها كانت قبل ثانية من ذلك تتمنى الموت من شدة الآلام التي تعانيها ثم بعد ذلك يكون حلوها ومرها هو هذا الولد تسعد إذا سعد وتشقى إذا شقي تنام إذا نام وتسهر إذا سهر والاب واقف ينتظر ولادة هذا الولد وإذا أخبر وبشر بالولد أمثى كان أو ذكر انهال دموعه فرحا وانشرح صدره سرورا وأقبل يجمع له ما يعينه على الدنيا يربيه يغديه يجمع له لا يفكر في نفسه يتعب في العمل لا يريد أن يجمع الأموال لنفسه يريد أن يجمع, الأولاد لأولا أن يجمع الأموال لأولاده وهكذا يتعب يتذكر الإنسان أنه إنما قوي بفضل الله ثم بفضل هذين الوالدين وايضا مما يعينه على ذلك وهذا أمر مهم أن يضع الولد نفسه موضع الوالد فهو اليوم ولد وغدا سيكون والدا والإنسان العاقل فضلا عن المؤمن يؤدي إلى الناس ما يحب أن يؤدى إليه فأنت الآن ولد ولكن غدا ستكون والدا وسيكون لك أولاد ماذا تحب منهما أتحب منهما البر والإحسان والطاعة أم, تبر من أم تحب منهما ما قد تفعله اليوم بوالديك من سوء أدب ومن سوء معاملة والعياذ بالله ومما يعين الولد على بر والديه أن يعلم ويوقن أن الموت قريب منه ومنهما والله أعلم من منهم يسبق لكنه متيقن الآن أنه ما بين يديه هذا أبوه يراه ويحدثه وهذه أمه يراها ويحدثها ولكن الموت قد يسبق وإذا جاء الموت فإنه يندم إذا كان لم يضر بوالديه بل لم يبالغ ببر والديه والله والله والله إن الوالدين نعمة لا يدركها إلا من فقدها. من حقوق الوالدين. من حقوق الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان.